بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمدة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدعاك ما الحطمة نار الله الموقده التي تقع على الأفدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده.